الله من السن فونولوجي بسم الله الرحمن الرحيم إلا لكم بذيمة أنعام إلا ما يتلى عليكم غير موح للصيد وأمام إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شائر الله شهرا حرام ولا الهدي ولا الهدي وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فُسُقًا لِّمَنْ وَضَّعَهُمْ رَبُّهُمْ وَيُضِلُّونَهُمْ وَإِذَا حَشَرْنَاهُمْ فَصَّلُوا وَلَا يَهْدِرُ مَنْ نَّقَمَ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن يُظْلَمَ كَمَا ظَلَمُوا في الحرام ان تعدوا وتعاونوا على البر والتقوى لما تعاونوا على الاسم ولذو الله إن الله شريد العقاب حرمت إلا لظهر الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقودة والمتركة يَأْتُونَ نُطِيحَةً وَمَا أَكَلَ لَمْ سَنُفِئَ إِلَّا مَن فَكِتُمْ وَمَا أَكَلَ لَمْ وما هو بحال النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم في الْيَوْمَ يَسْتَوِي لَذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا سَخَاءَ لَهُمْ اللي يوم الكُتُ لَ قد ق أَفم تُال اللَ قُم نِ الرمكين ão o maior e são la vi na campoão com ان لِأُمَّةٍ أَفَمَن تُلْقُم دِينكُم وَأَفَمَن تُرْضِي كُم أُمَّتِي وَطِيقُ لَكُمُ فَهَنْ اُطْقُوا فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَالِفٍ لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم يَسْأَلُونَكَ عَنِ النِّسَاءِ ۖ قُلِ النِّسَاءُ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۖۗ عَلِمَ وَمَا نَمْتُمْ مِّن نَّوْمٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَفِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَسْبُهُ شَأْنُكُمْ اقولوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 وَقكُم حَيُّون لَقُّ وَُّ صَنتُ مِ مُُ مِ ناتِ وََّ صَنتُ مَِلَذينَ أُوتُكِتَبَ مِنْ, من, من قَ فَإِنْ هُوَ سَوَاءٌ مِّنْ أَصْنَافٍ لَّذِينَ ذُكِّرُوا قَبْلَكُمْ إِذَا أَصَيْتُمُ إذا آتيتم هن غجور هن محصنين غير مسافحين ولا متخذ ومعي او بالذي ما نفقد حبطا نجو في الاخره يغتمن الخاسرين جاء اي لا آمَنُ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْنُونُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى فَأَوَّلُ سِينُونْكُمْ وَأَيْدِيَ قُمْ لَمْ مَرَ فِي قِيَمْ سَحُبُوا بِرُوسِكُمْ وَأَوْجُلَ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهُورًا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قويبا فَتَيَمَ مَوْقِعٌ دُقِيبا فَاصْحُبُوا وُجُوهِكُمْ وَأَنِيدُكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِلَّهُ فَلَا مَحِيصَ لَهُ وَمَنْ يُرِيدُهُ فَقِيَهْ وَيُعَظِّمْهُ وَيُعَظِّمْهُ أَمَامَهُ ولا ان في يريد لي تطيركم وليتم ما نعم منسوا تشكون والقرون امة الله عليكم وميساقه الذي واسقكم بذيئ إذ قلتم سمرنا وأطمنا واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُوتِ ầm vubia كَمْ مِن مُؤْمِنُونَ وَلَوْ قَضَى ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ لَأَعْطَىٰهُ أَخْرَجَ لَهُ فَرْعًا مِّنْهُ وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرب ق اللهَا قوبًا حسأَناًا لوكَ فعَ قُم كَ وَ قُم س آات ق وَلَ أُودسيم قُم جَات تجر مِ ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فَمِنْ مَن لَمْ يُؤْمِنْ إِتَّقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا أُنزِلَ يحلفون الكلمة عن مواصعه ونسوا حظاً مما ذكروا به قَالُوا عَلَى الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ إِنَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميتاقهم فنسوا مما ذكروا به فنسوح الظم مما ذكروا به فأغرينا رضاء إلى يوم القيامة وسعوا فينبئهم الله بما كانوا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقول من الكتاب ويعفو عن كثير قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ وأنه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور كل ما في إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لاَ قَوْمَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إن إِنَّمَا يَكْفُرُونَ بِالْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا هُوَ إِلَّا رَسُولٌ جئ ان ام اوراد ان يسلم المسيح بنا مو يومه وم ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله وَقَالَتِ الْيَهُودُ أَنَّ صَالِحًا نَّحْنُ وَأَمَّا نَحْنُ مَحِيُّ وَأَحْبَاءُ قُلْ كن بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقوا يغذر لمن يشاء ومن يشاء أولئك يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من ve nous l'impôts mar والله على كل شيء يَا قَوْمِ الْكُرُونِ أَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ سُبْحَانَ الَّذِي كَسَرَ وإنا لن ندخل حتى يخرجوا منها وإنا لن ندخل أَلا وَالْجُلَّانِ مِنَ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَمَّا مَنْ هُوَ عَلَى مَنْ يَسْقُلُوا وَمَنْ غُلَّبَ فَإِذَا قُلْتُمْ اذِ ذَا دَخَلْتُمْ فَقِفُوا انقُضُوا يَدْعُو عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَمَّا نَمَّا ظَلَمُوا فَظُلِمُوا وَحِيلَ a mm -hmm. وَمِسْ لَوْمَهُ لِيَ تَنُوبُ بِي مِنَ الذَّبِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَتَى وبَلْ كُفُوًا أَيْذِي يظُنُّ مَنْ كَسَبَ نَكَالَهُ مِنَ الْمَوْلَى أقيم تمام تاب من بعد الظلم واو لا انفئ نماء يسوع على الله, يتوب عليك إن الله <تصفيق> <تصفيق> ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكبر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا وُلُوغُ وَمَنَ اللَّذِي مَاذُ ثَمَّ عُونَ لِلْكَذِبِ ثَمَّ ثُمَّ مَأْوَنَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَهُمْ تُكَنُّ حَرِفُونَ الْكَلِمَ مِمَّا بَعْدِ ما يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوه فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لن يرد لهم في الدنيا الزيون Hmm. Some... وإن تعرض عنهم فلن يضوهك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقس إِنَّ اللَّهَ مُصِيبُ الْمُقَصِّطِ وَأَمْ كَيْفَ يَنْحَكِمُونَ كَوَيَ يا حكم الله ثم يتولون من بعد وَيَنفِي نَفْسُهُمُ الذّنبا لَوْلَا الَّذِينَ نَذُّوُ اللَّهَ و بما ست ضلومك تامنا لكي وكان علي شباك ان استو ورشون الناس ورشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يجيء من الكتاب ومهي من العليه وهنا ستنجو انجو قم سماع فقم فتب يقول خيرا <تصفيق> الى الله ماوجعكم جميعا تندون لما كنتم فيه تختلفون <تصفيق> وأزحكم بينهم بما أنزل الله ولا تذهب ان جواؤه وانا تذهب ان جواؤه من اِنْ تَوْلُوا لَن تَمَنَّىٰ أَن يُرِيدَ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِكُمْ ضُرًّا بِظُنُونِكُمْ كَمْ فِيرٍ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَتَحْسَبُ الْمَجَاهِلِي وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَخِيلُوا الْيَهُودَ نُنْفُوا أَمْ لِيَ قَطْعُهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهِ فتوع الذين في قلوب ذن مرضي يسارعون في ذن يقولون نرشا تصيبنا ذا أَمْ سُلْطَانٌ أَن يَأْتِيَ بِالْبَطْشِ أَمْ مِنْ أَمْرٍ مِّنَ الدِّيَفَ بِرُوعٍ عَنَّا مَا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا أَغْنَى الَّذِينَ أُقْسِمُوا بِاللَّذِ دَائِمًا مِّنْهُمْ مَا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَنْ يَغْتَدْ مِنْ وإنكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبقهم ويحبونه أذلة عظيم ذث النلَ المُوق مين أوزلَ النلَ الك فيين يجدون في سب للل ذلك <تصفيق> فضل الله يؤتيه من يشاء तो ओय وعذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب أُهُوُودِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ نَعِذُّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الَّذِي يُخَادِعُ الْقَوْمَ وَالَّذِينَ وَقُومُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا فَأَظْهَرَهُ وَهُوَ عَلَى إِذًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قول نَعُونِ وقالَ الَّذِينَ يَهُودُ يَدَّ اللهِ مَغْلُولَةٌ كُلُّ أَيْدٍ إِلَى الذُّلِّ بَل لَّيْسَ عَنِ الْغَيْبِ وَحْيٌ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ما أنزل إليك من ربك طضيانا وكفرا وألقينا فأهى الله ويسعون في الأرض فسارا والله لا يحب المفسرين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك افتونا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات أَمَرَ أَنَّهُمْ أَقَوَّتْ زَوْجَاتُهُمْ كُلُّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رِزْقٍ لِئَلَّا يَسْأَلُوا مِنْ فُقْرٍ مَّعْمُشًا يا ابو ذلن من نومهم نصب توفينا و Yeah, yeah. All right. Uh oh, With so of the تَبَارَكَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم It is خم ويوخد دقونا لؤي <تسكيل> <تسكيل> بكم <تسكيل> فمن ارتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ فَتَجْرِى هَذِيَ الْبَادِ رَكَ بَنْتِ أَنك فَأَرْسُمِ قَوْمَ مَنْ كِنَا أَوْعَدَ نَذَالِكَ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَنَقْتُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وإِلَّا لَن نُفْكِ ذُلَّ البَحْرِ وَالْقَاعِ مَتَاعَ لَن نُفْك مُعَلَّقًا يَا رَبِّ ارتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة Mm-hmm. yeah oh. uh -huh. فَأَنَّهُ الَّذِي لَمْ كَفَوْهُ No.